فمن ا ل منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ندفعين م ن ز ل ة الوقت, الوقت من ز ل ة اهم ل و ق ت من أ المنازل و أ ص ح ا ب ه ا لعباد الله السائرين إ ل ى الله جل وعلا ولا يمكن أ ن يسير عبد حق السير إ ل ى مولاه إ ذ ا كان خارج اطار هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة م ن ز ل ة الوقت م ن ز ل ة ا ي م ا ن ي ة م ر ت ب ط ة أ ش د ا ا ر ت ب ا ط بسائر منازل التعبد ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل إ ح س ا ن ي ة جميعا والمؤمن حينما يعي ح ق ي ق ة هذه ا ل م ن ز ل ة و ي د خ ل في سياقها وفي فضائها ف إ ن ه يشعر ب ح ر ك ة سيره ويشعر ب ا ل أ ن س والنشاط في السير أ ي ا ل ح ي و ي ة في سيره إ ل ى الله جل وعلا لا يمل ولا ت ط ي ب ه ا ل و ح ش ة وحشه الطريق ولا ت ك ت ل ه ا ل غ ر ب ة ي ع ن ي غ ر ب ة هذا الزمان غ ر ب ة الفتن والانسان بل يعيش داخلها وفي وسطها بثبات ويقين و أ ن س كامل لله جل وعلا لما شعر به من جمال هذه ا ل م ن ز ل ة يعني م ن ز ل ة الوقت قبل الحديث عن ا ل ص ب غ ة ا ل إ ي م ا ن ي ة للوقت لا بد ان اشير الى أ ن الزمان كما بينه ا ل ق ر آ ن الكريم له ارتباط وثيق جدا ب ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن بل هو ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن حيث أ ن ا و أ ن ت كل、الإنسان. انما ل إ س ا ن ن إ نحن ع ب ا ر ة عن ف ت ر ة أ و م ر ح ل ة ز م ن ي ة تلتزم ب ل ح ظ ة ميلاد وتنتهي ب ل ح ظ ة و ف ا ة هذا هو ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن عمر عمر ولد فمات هذا هو تعريف ا ل إ ن س ا ن وهذه حقيقته وهذه حدوده بدايه فنهايه ومن الإشارات إن م و ا ق ف م ح د د ة أ و م و ا ق ف م ط ل ق ة فمعلوم مثلا أ ن الفرائض و ا ل أ ر ك ا ن م ر ت ب ط ة بمواقيت م ح د د ة ف ا ل ص ل ا ة رابح جدا قول الله جل وعلا فيها إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا هذه ا ل آ ي ة وغيرها من اسياد الاعشاب تخرج منها أ ح ك ا م ف ق ي ة لكن لا نقصد اليوم استخراج ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ق ي ة و إ ن م ا نقصده تبين ا ل م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة كين كين جانب ا ل إ ي م ا ن في مواقف ا ل ص ل ا ة كين كين ا ل م ن ز ل ة التي هي م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة إ ذ ا أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن ب م و ا ق ي ا ل ص ل ا ة كيف يجني العبد وارد ا ل إ ي م ا ن من م و ا ق ي ا ل ص ل ا ة ومن ك ا ئ ر ا ل م و ا ق ي ورمضان واضح جدا أ ن ه وقف يا ايها الذين امنوا اتب عليكم الصيام كما اتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدوده ج ق ت ر رمضان وقت شهر رمضان الذي انزل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والزكاه وقت واتوا حقه يوم حفاظه وقت حولان الحول انما هو عباره عن مؤشر أن الحج و و ج د قد تعلق بدينتي أن الزكاة أن تخرج إذا ا دار الحل ص ت قطفت ت زرعك ثمرك على أو أو اشهر ر زمان والحج أيضا الحج معلومات فمن فرض فيه من ا ل ع ج فلا رفض ولا فسوق ولا ج د ا ل ه الحج أ ش ه ر معلومات لا يمكنك أ ن تحج خارج اشهر العج قبلها ولا بعدها و إ ن م ا الحج الوقت الوقت ويتعين منه أو تتعين ن م لحظه للذات إ ذ ا ضاع الحج كله و ي ق و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحج ع ر ف عرفة ولا يعني المكان إ ن م ا يعني الزمان ل أ ن عرفه الله ي و ط ي ه فيها جبل ا ل ر ح م ة ولا يقصد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المكان و إ ن كان المكان مقصودا بالتبع و إ ن م ا يقصد الزمان أ ي يوم ع ر ف ة الحج ل ف ت ل ك ا ل و ق ت ه فتمنك او ضعفك ا ل و ق ت ه ليل نهار ليل سعود ليل حجار فلا حجر ل أ ن ه المكان فقط وضعه وقف في نهار سبعر لم تسمع شيئا ً وقف في نهار عشر لم تسمع شيئا لا ح ج لانه لا حجر لانه ل ج ب لانه لا ب ع ر لانه لا حجر لانه لا ح ج ل ا لا ح ا ن ه لا ح ر لانه لا حجر ت ا ن ه لا حجر ب ا ل ش م س ع ل ي ك و لا ن ت و ا ق ف م تدعو ق ب ل قلة ت ربك يوم يوم ظنها في العرش ف إ ذ ا الحج و ق و أ و ق ا ت ا ل ز ك ا ة كذلك رمضان كذلك صلوات كذلك سائر ا ل أ ع م ا ل طيب ندخول ا ل آ ن هذا غير تمثيل الان و بيان إ ل ى ا ل أ ع م ا ل التي لم توقف باوقات محدوده وهي سائر ا ل أ ع م ا ل هل هناك عمل ينجزه العبد خارج ا ل و ق ت لا يوجد أ ق ل ا أ ي ح ر ك ة أ ن ت ت ن ج د ه ا و أ ن ت حي فانت ت ن ج د ه ا داخل الزمن الذي هو عمرك يعني الأعمال صلتك صدقتك صدقتك اعمال النوافذ صلاتك بالليل أ و بالنهار ريح صدقتك ا ل ج ا ر ي ة صدقتك الناس له التطوع ي ة أ ع م ا ل البر كلها مما لم يفرض عليه لا يمكنك أ ن تنجزه خارج ا ل و ح ت انت محكوم ب أ ن تنجزه داخل الوقت المسلمين إ ل ى سعر الخير في أ و ق ا ت معينه كصيام لاثنين وحل لك واجبا ً لكنه يدور ف إ ذ ا ك ا ن ت د ي د أ ي ض ا ً وعلى الوجوب ولكن على ا ل ح ي وعلى ا ل ح ر ي ض وعلى ا ل م د ر ه لمواقيتك هي أ ف ض ا ر ك لسعر الخير من غيره او صيام الايام البيض وغير ذلك من ا ل أ ع م ا ل الصالحه ة فإذا المراحب جين ا ع ن د الواجب أوقات منها وغير الواجب سواء ع ل ا منها سواء الواجب ع ض ا ل و ا ج ب او ت أ كثير من الواجبات ا ل ح ر ء الوقت ت ه و ا ء الوقت يكون واجبا إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين ك ت ا ب ا ل م و ق و ف ة و أ ي ض ا أ ق ن ا ل ص ل ا ة أ ق ن ا ل ص ل ا ة لبلوك الشمس ي إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشمودا هذه آ ي ة تفصل مواقيت ا ل ص ل ا ة على الوجوب بيانا أ م ا ا ل م ج م ل ة فقوله تعالى إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوسا فاي واجبات للوقت و ي الهوى وكي ا ل ع م ا ل التي هي لا ت ق ع إ لا داخل الوقت لكن لك أ ن ت أ ن تختار الوقت أ م ا أ ن ك تجهزها خارج الوقت ع لا ق لانك ً و ط ب ي ع ان تكون س م ي ت في الوقت ا ل إ ن س ا ن هو الوقت إ ذ ا هذه م ر ا ح ظ ة عنه حول أ م ا ن فيه و ش ر ي ع انتصاره ن ق و ل ا ل آ ن إ ل ى م ر ح ل ة ا ك ت ا ر تقدما في السير إ ل ى منزله في الوقت التي نتحدثها ع ن ل و ق ت هو و ا ح د اناني يعني وحد ا ا ل س ت ا ذ للعبد ا ل م م ي الزمان وحد ا ك ل يجعله مرسمي تنبيه لله في كل أ م ا ل ه ولذلك يصبح شعوره بالوقت حساسا جدا وقد كان أ ه ل التربيه ة و أ ل ا ل و ر ع ق د ي م ا للزهاد و ا ل ع ب ا س وعلماء الورع و ا ل ص ر ا ح والتقوى والفلاح قديما يصفون العبد الزاهد الصالح الذي يشتغل ب ا ل ع ب ا د ة والذكر ك ا ئ ر ا إ ل ى مولاه لا يضيع وقتا يقولون في حقه فلان له أ و ق ا ت سلاله أ و ق ا ت ما يقصد سلاله اوكت اي له أ و ق ا ت اي انه يحفر ع ي ش ل ظ ا ت ي لها ب ي ذلك لانه الذي يقول لك سلاله الله هو ا ل ركت الذي ا ن س أ ارى ب ك ت ه ب ه ام ركت الذي لا تقول على سلاله بمولاتك سينما هو سنداره بقول سلاله اوكت او صاحب اوكت او زو اوكت ولهذا إ ذ ا حينما يقولون مثلا يصلي ا ل أ و ق ا ت أ و يصلي الوقت هم يقصدون ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ج ب ة نعم لكن يشيرون إ ل ى جانب من احد من هذه ا ل ص ل ا ة وهو انه أ و ل ا يحافظ على مواقيتها وقد ج ئ ل رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل فقال ا ل ص ل ا ة ا لوقتها فالطيب هو أ و ل ا يرتبط بالوقت لكن بعد ذ ل ك يعيش ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن بهذا الوقت أ ي يستفيد من ط ب ي ع ة الوقت ومن أ س ر ا ر ه وما من وقت هذه ق ا ع د ة ما من وقت يقطع الله ل ع ب ا د ة من عبادات إ ل ا وله أ س ر ا ر خ ا ص ة لا تكون إ ل ا فيه فقيام رمضان هو غير قيام ا ل أ ي ا م اما ربح و هذه الوالدات هذا كثير يعني القرى ا ل أ ر ض ي ه ل ا ل ك و ن ما هي القرى ا ل أ ر ض ي ه الكون تتغير أ ح و ا ل ه ن ت ع ا م بعالم ا ل ش ه ا د ة إ ل ى عالم الغيب ج ن ة والنار حيث تفتح أ ب و ا ب السماء و ت ف ت ح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة و ت غ ل ق أ ب و ا ب الجحيم أ والعياذ بالله و ت ص ف د الشياطين هذه ح ر ك ة كونيه غيبيه تقع في وقت ا م ه شهر رمضان وكذلك عاصى حج اللهم صل على م م وعلى اله وصحبه على ع ب ا د ه ا ل و ق ح ي ن ب أ ل م على محمد و ع ل ه م م غ ب ر ة ع ا م ة شاملة ل ك ل م وصحبه و ق ل ى اله وصحبه و ص ر ب ه وصحبه و ص ح ب و ص ح ه وصحبه وصحبه وصحبه و ب ه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه ا ص ح ب و ا ح ب ه و ل ح ب ه وصحبه وصحبه و ص ي ب ه وصحبه و ص ل ب ه وصحبه وصحبه و ص ح ا ه وصحبه وصحبه و ص ح ب وصحبه ح ب ه ه فهل من مستغفرين ف أ غ ف ر ن ا يعني الله جل وعلا سبحانه وتعالى إ ذ ا يجعلنا ل و ق ت ا خ ا ص ا فيه استبرار ا ل ر ح م ة وفيه استبرار ا ل م غ ف ر ة وفيه استبرار ا ل أ ع ط ا ء والاوطاء انتي ل ق ت آ خ ر الليل أ و ث ل ث الليل ا ل آ خ ر حديث النزول المشروع صحيح سالي عن سيد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الدين من م ع ص ي الوقت ربي يراقبوه سر ويلامس ويضعلك فلا يضعلك السر ولذلك ما صلى السرعه من اشرقت عليه الشمس لكن هناك شيء يجب ان يكون بعد ك ش ر ء يجب ان يكون ه ا ل شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء ي ج ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون ه ل ا ك شيء يجب ان ي ك و ه و ا ل ل ح ظ ة ا ل ت ي ج ع ل ه ا ا ل ل ه ج ل ان يكون هناك شيء ج ع ل و ق ت ن ا ك شيء يجب ان ي ن ه ا شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان ي ك و ل هناك ش ي ل يجب ان يكون هناك ش ي ا ي ج ل ان يكون هناك شيء يجب ان يكون ه ن ك شيء وما بعد الوقت كله ولو كان بعضرين كثير فقط قضى ان تترد الشد اما الوقت فقط ضع منك الاداء ضع منك الى ي و ن القيامه ان تتردو لانه بوضع الدنسون ن ص الله لا, لا يمشيك ان تنحت المهرين الرئتين ولهذا اذن الوقت خطير ا في حيث قيمته ا ل ت ش ر ي ع ي ة في ا ل إ س ل ا م ومن حيث أ ب ع ا د ه ا ل غ ي ر ي ة الشعبه لا ندركها و ا ل ق ر آ ن الفجري ان ق ر آ ن الفجري كان مشهودا أ ي شهده ا ل م ل ا ئ ك ة كما ذهب إ ل ي ه كثير من شراح وكثير من مسكرين بالقران ر ي الكريم ى إ يدخلوا في ا ل ح ي ا ة أ ب لي فيه اشعر بانه عايز حقيقه ل أ ن ك ارترتبط ب ا ل أ ب ع ا د ا ل ك و ن ي ة يدخل في النظام اللي الله سبحانه وتعالى اركبه كما أ ر ا د وهو جل وعلا ومن خرج عن, خرج عن النظام م ق ت فركبه خرج ع ا ل ن الكوني كله و إ ل ي ك البيان ب ح م ل الله جل وعلا سيدنا وسلم عريض عليه غريب يعني محمد واحد من الله الوضاع الوضاع كلام علمت حزك حزك أعطب صلى أعزبت مجل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما قال و خ ط ب ة حجه الوداع ط و ي ل ة ن أ خ ذ من هذا المقطع ل ق د ا ص ت د ا ر الزمان ك ه ي ا ت ه يوم خلق الله السماوات و ا ل ا ل ل والسلام ص ا ة وقف ب ع ر ف ة الشهيرة وخطب الوداع خطبته خطبة أحبار المسلمين حجد و ا ل ب ش ر ي ة بعد المسلمين لان ه أ الزمان كله راه كمل ب ث و ر ة ك ب ي ر ة من ي و م ي خلق الله السماوات والارض لما رب ا ل ع ا لي ن سبحانه وتعالى وهذه واحد ن ق ط ة ع م ي ق ة جدا فوق الوجود ليله لما خلق سبحانه وتعالى الكون ولم يكن شيء إ ل ا الله ربكم ا ل خلق هذا الكون س م السماوات و ا أ ر ض و ا ل أ ر ض وخلق الكون على ه ي ئ ة عند الشيئه وعند ل ف و ر م ا ت خلقه على ه ي ئ ة وهي يعني هذه ا ل ه ي ئ ة التي نبصر بعض مظاهرها من هذه النجوم والكواكب والمجرات وما فوقها من السماء كما هي لكم مرارا ل أ ن السماء لكن فهم نزل فهم غ ي ب السماء فوق الفضاء فوق النجوم جميعا والكواكب والمجرات وسائر هذا الذي يسمي العلماء الفلك اليوم كون ليس به كون و إ ن م ا هو مطلوب سماء الدنيا إ ن ا زينا السماء الدنيا ب ج ي ن ة الكواكب وما بعد السماء الدنيا من سموات سبع إ ل ى ما الله ب ه عليم كون له ه ي ئ ة كهيئتي وهذه هيئة يعني ا ل ه ي ئ ة الفلكيه ا ل ك ل ي ة ل ك و ن تنتج عنها ح ر ك ة ل ك و ن متحرك لما في ذلك الانسان في في يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاك كل شيء سائل ر إ ى م ل الى ك سائر إ ساعته التي ي ث ن ا فيها في ا ل ق ا ربه و و بعد ذلك في ح ق ي ق ة غريب وعجيب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيد و ع د ا عنه ف إ ذ ا من يخلق لهيئات السماوات رب وخلقها على ح ر ك ة ن ت ج ع ن ا ل ح ر ك ة الزمان ل ت ج ع ن ا ل ح ر ك ة الزمان فهذا الزمان ذا كيبورد لان الكون كيبورد لقد استدار الزمان في الحديث كهيئاتهم يعني رجعت بك ا ل ل ح ظ ة ا ل و ض ع ي ة و ا ل ف ل ك ي ة ا ل ز م ن ي ة اللي ا ح ط و لها ارضه اللي ا حطوها به سبحانه وتعالى اذ براه وخلقه ا حطوها لها هي ارض م ك ا ن ي ة و ز م ن ي ة هم ج ن س ي ه ذ ي هذي هذي بغا بغا بغا بغا بغا بغا بغا بغا بغا ب ا بغا بغا بغا بغا ب ا بغا بغا ل غ ا بغا بغا بغا بغا بغا بغا بغا بغا ب ا بغا ب ا بغا بغا بغا بغا ه ا بغا بغا بغا ب غ ي بغا بغا بغا ب غ تتصل الى ا ل ب د ا ي ة وتشكل و ا د تشكيل كيعطي كي الهيئه ة ي للكون ا ل ل و ل ى التي كانت في اللحظه التي سنخرب لكم سعيد تقوم هذا عن بها ا ر ة بصعيصة ت ش و ف اليوم هنا تشوفها بها م ثلاؤ وقسمها بشكل ن جيد فعرض عن ه ي ئ ت ي هذه ا ل ه ي ئ ت ي ما استرجعها الكون الا عند ل ح ظ ة خ ط ب ة ح ج ة الوداع في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هذه التي نهي ا ل إ س ل ا م بذعفه أ سيدنا محمد ع ل ي ص ل ا ه ا ل س ل ا م ل ك ي ج ز د غير ا د ي ن بوحده ج ز د الكون كله كون كل رجع الى ه ي ئ ت ي ا ل أ و ل ى كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض ل ع م ق لا يستطيع العقلبه ان يستكلها أ م ا عاده على نهايه تمام ن استدار لكن ح ا تموت لانه يعني راك لا يعني ف ل س ل ك الجدل ولا ف ل س ل ك ا ل ع ش ا ء ولا ا ص ل ا ق فانا م ر بسيط ر ك اخترت واحد النظام اشد منها نحت البيت المعمور من البحر ا ل م ت ز و ر إ ل ى البيت المعمور خرجت نظام كوني ولذلك تكون يعني ح ق ي ق ة الاسم يكون كبيرا وتكون ا ل م أ س ا ة ع ظ ي م ة جدا م لكن سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من فاتته ط ل ا ه العصر ي ف ك أ ن م ا وسل أ ه ل ه وماله فقد حبط عمله إ ن ه عند بناء كونك ر حرمته إي اي ت ك طلاة ع ص ر أي فاتك وقتها هذا القط ف ا ت ت ا ك ص ل ا ك د ت تاكدت ت ا ك ت تاكدت تاكدت تاكدت تاكدت تاكدت تاكدت ت ا ر م ا م د ن تاكدت ت ا ر د ت تاكدت تاكدت ت ا ك ه ت ت ا ر من تاكدت تاكدت تاكدت تاكدت تاكدت ت ا ع د ت ت ا ل د ت ا ك د ت تاكدت ت ا ك د ا ل د ت تاكدت ا ك د ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م ت ت ت ت و ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت خلق الخليق خضيان الله اللي, من اللي ممكن ممكن. لأن الزمن أسلامته أعطتك أعطتك فالعبادات يخلقه إ ذ ا ر ا و ا ح د ع م ل ي ة ت و ن ي ة ب ع ي د ة ع م ي ق ة كما رتبها الله وكما جعلها في ا ل إ س ل ا م ر أ ى العبادات اللي ك ر م ا ب ه ا ربي فالدين العجيب يحطن بها ملا معا كا في الكون كله فتدور في ث ل ا ث ت ك التعبدي كما تدور النجوم والاجرام والسماوات تنتقم فركت الى مولات حان هذاك القمر راي ضر في منازل يلو ولا ل ش م س حركتها الكليه القبرا او اي نجم من النجوم الكواكب المجرات تنطرق في الدبات تدور حيث دار بك الزمان خيرا الى الله جل وعلا من ا ل من د ا ر يعني ذلك الحوادث حذف القطار من اللي يخرج من ا ل د ي ر ه يعني الحوادث والحوادث لهذا إ ذ ا بس ا ل إ ن س ا ن يكتشف توقيت زي الزمان و ي د و ر معه ويدخل ح ق ي ق ة في منزلته ف ع ر ف ر س و ر ة في ا ل أ م ن وفي الامان أ م ن إن الله ن ل ل ي تخرج م المدار أ ن ت أنا اذن معرض للبلايا معرض ل ل أ خ ط ا ء معرض للحوادث ا ل س و ي ة من الشر والبلاء والمصائب التي تنزل في بك بين ا ل ف ي ن ة والاخرى بغيت ا ل أ م ا ن أ د خ ل مدارك تكون مطمئنا ً آ م ن ا ً ل أ ن ك ركزت بالترك في النظام الثومي والوفره لك ع د ي ي راح له أ س ر ا ر والمقادير ت ح د ث ه في أ و ق ا ت إ ن ا أ ن ز ل ن ا ه في ل ي ل ة القدر المقادير عندها أ و ق ا ت ما تعرض شرفك لبناء ل ا ن ن نعرف ي ا ل ا ح ا د ي ث التي توضح ف ي أ ش ي ا ء ع ج ي ب ة حينما قال ع ه ا ل ص ل ا ة والسلام من صلى الفجر ة فهو في ذمه الله س ت ى يوم ا ف ي ل عند ا ل ض م ا ن عنده تعالى الأمان دي د الله تعالى دي مبعج. مبعج. مبعج. لا ولكن تكون ويسر ب ا س لشيء لماذا؟ ل أ ن امامنا م ان م م ي دي كله ا ا نتحدث م ل عن المسلمين و قد امقدر ر وحقلك يوضعك مضعك مضعك مضعك ما مضعك تخلش مضعك و م ن إلا ن س ع ك وموضعك و ك ت ك رأى القيمة د ي ا ل أ ث عن ا تابعة ل ق ي م ة ا ل أ ز م ي ن رغم أ ن ا ل م ك ا ن هو الذي ي نتحدث ج عن ا ل ز م ن هو ا ل م ي ي ت ر ن فرجل تجلو ورجل ما تغيب على اللحظه ا ل م ش ه و د ة من أ ي ص ل ا ة من الصلوات ومن أ ي فعل من الافعال حجا او عمره أ و زكاه أ و أ ي شيء العمر يدخلو خلي مرتب عم ل ى ظ ا م ر بيتعالى تكون منسجنا ً نعم ل ك الله جل وعلا إ ذ ن تكون آ م ن ا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه السلم او السلم ب ا ل ق ر ا ء ة الاخرى هو ا ل إ س ل ا م بما يترتب عنه من أ ع م ا ل م ن ظ م ة موقفه لا يوجد شيء في الدين خارج المخالف هذا الشيء ا ل ع ز ي ز اللي ا ع ا ه انها الدين امنه و ر ح م ة من الله الرحمن الرحيم ي جل من م فعلا ل م د ر ك أ ن ه حينما يغيب عن الوقف فانما يغيب عن ذاته ذاته ذاته تكتب ي ب ا ع ل م ح ن م كنت غيبوره كنت م ي ت ولذلك الكفار من ذنبي الله موتى موتى وذلك ا ق و ل الله جل وعلا في ا ل ق ر آ ن الكريم لتنذر من كان حيا ً ويحق القول على الكافرين بدلاله ا م ق ا ب ل ه او ل ف ه م ا ل م خ ا ل ف ة الكافرون موتى لان ا ل ح ي ا ة انما هي حياه الروح ح ي ا ة ا ل إ ي م ا ن وكذلك ََِ أ ا و ح ي ن إ اليك َ روحا ُ من ِ امرنا َِ معكم ََ ت َ ك ْ ب ِ ر ِ ي ن ما الكتاب َُِ ولا ا ل م ا ن ِ ولكن ََِْ جعلناه ََُْ نورا ًُ يهدي َْ به من َْ نشاء ََُ من عبادنا ََِِ إ ِ ن َّ ك َ ل َ ت ه ِ ي الى َِ ر َ ا ط مستقيم َ الى ا ل الدين َْ ا ت ِ كتاب ي ر الاحبه تشرح لك ما معنى ا ل ح ي ا ة ما معنى ا ل أ و ق ا ت ما معنى العمر ما معنى حركات الدين جميعا ف أ ن ت إ ذ ا حينما توقيت حياتك على موازين ت س ر ي ع فقد انسجمت و إ ذ ا حثتها على غير ذلك فقد ا س ت د م ت كيف في اذا ع م ل للحلم هذا النظام الذي ي م ي ت ه الوقت الذي هو م ن ز ل ة ما ف عنق هذا الايمان م ن ز ل ة من أ ع ل ى المنازل وقلت في ا ل ب د ا ي ة هو م ن ز ل ة أ و هي م ن ز ل ة تشكر كل المنازل ا ل إ ي م ا ن ك ل منازل ا ل إ ي م ا ن خ ا ض ع ة ل م ن ز ل ة الوقت يقع ذلك ب ا ل ا ن ت ج ا م مع التوقيت التعبدي ب ك ل عمل شكر التوقيت التعبدي يعني الحساب هو الحساب الاماني الحساب القمري هذه الشهور اللي يسميها الشهور ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق م ر ي ة راهي لي كتير جلسات الكبير لي كتب مالا حتى ا ل س ن ا و ا ت والارض اما الحساب السلفي فهو حساب جزئي ب ي ت كليا وهذا في منطق الدينوس ك ب ل منطق ا ل ف ل ة الطبيعي ة يعني ل م ا الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه يسالونك عن إله الله قل هي مواقيت مواقيت مواقيت للناس والحج مواقيت أ و ليس يعني ت ع د ا د الشمسي أ ي ض ا مواقيت بل ولكن هو ج ذ و من كل ما قال أ ه ل مواقيت ك ل هي مواقيت رامض الشمس أ ي ض ا يعني ح ر ك ة الشمس يعني ح ر ك ة الشمس مع ح ر ك ة ارض مع الشمس, الشمس ايضا أ ب د ر ي ل م س ت ق ر لله في نظامها الكوني الاخر ا ل ك ب ر ولكن توقيت القمر ب ي الزمن ما ي ن ت ج ما ي ن ت ج من الزمان عن ح ر ك ة القمر ح ا ت م ة على ما ينسجون من الزمان على ح ر ك ت ا ل أ ر ض مع الشمس في الدين وفي الواقع ج ا ل ح ك م كله فسابين هذا ان شاء الله على قبر المستطاع أ و ل ا كل العبادات كل العبادات مرتبطه بل اشهر ك م ل ي ه ولا يكون من هذا عند الله عادات ل يكون هذا ل ع سبحانه وتعالى عن ذلك علو م كبيره رمضان رمضان ك م ض ا ن اشهر رمضان اشهر ل ح ج المعلومات ذ الحجه كلها كلها كلها كل ا ل ح ر ك ة مرتبطه بهذه ا ل ح ر ك ة الكبرى اللي هي ح ر ك ة القمر أ و ح ر ك ة ا ل أ ر ض مع القمر يعني ا ل أ ش ه ر ا ل ق م ر ي ة التي تكون 2 س و ق د توفي ث ل ا ث ي هذه الحركه هي التي عندها قمار ابعد من المدار ا الارضي رغم انه د حسب النظر البسيط يعني الترف البسيط ر والقمر من ت ا ل الجزائري بالبيت العتيق؟ مثلا يقابل ب يقابله ت العثير ر المقرأ في معينة ذلك البيت العثير الأرض ل ا ب في ق في السماء ا ل س ا ب ع ة البيت المعمور الذي يدخله كذا وكذا ت ب ع و ن الف م ا ل ا ت كل يوم لا ي خ ر ج و ن ص و ا ف ا ً أ و عباده ركوعا وسهودا ً يعني ما بين البيت العتيق والبيت المعمور ما بينهما م س ا ف ة غيبيه لا ق د ر ة للعقل على استخبارها حيث تتبع مكبت ا س و د ا ء ل أ ن ط ر ف منها مدها وزوجها في الفضاء ا ل أ ر ض ي و ا ل ط ر ف الذي ما بعد الفضاء ا ل أ ر ض ي ي س م ه الغيب لا يقاس ب ا ل م س ا ف ة ما بقى خ ز ن ه مر الكيلومتر ولا ل س ن و ا ت ا ل ط و ئ ي ه ل ك ا ل ن ع ن ى آ خ ر لا ق د ر ة للعبد على استيعاب العطش هذا ت ق ا ب ل والنظام المركب بين عالم الغيب ا ل ب ع ي د وبين عالم ا ل ش ه ا د ة اذا لقينا ارتباط بين ا ل أ ر ض وبين السماوات العلى وبين الملا ل وكذلك الاعلى ا ز م ن الأرضي ن د ه أيضا ارتباط ز م ا العلوي ن ل ي إ ن يوما عند ربك كالف سنه ة ت ع في يوم كان ن ق د ر ه خمسين أ ل ف س ن ة أ ي زمان هذا لا قدره للعقل على السؤال ه ذ ه أ ل م ي ن الغيبيه العزيزه ا ل غ ر ي ب ة ا ل ع ت ي ب ة مرتبطه ب ا ل أ ش ه ر ا ل ق م ر ي ة ماشي السنوات ا ل ح س ي ة ولذلك ارتب الله ا ل ع ب ا د ة على ا و ز ا ن القمريه رغم صعوبتها نحن في الاشهر الخماليه وكل شرق يدخلنا و د ي ر المرافق و د ي ر ا ل ل ي ج ا ل و ا ل ح د و ل اللي ي ش والقوضات ف و و ا ع د ا د ل خ د م ن ا كل شرق ويعتقد اننا نعرف عن الشمسيه بينما ا ل أ ش ه ر ا ل ش م س ي ة حك ب ا ر ك و ت ع ر ا ل ث و ث ل ا ث ن تزامن لا هذا مشكلتها ن ه ا جامده ل أ ن الكون السفلي والعلوي متحرك غير ا م ج م ة ا ع ن شهر إ ل ى ماذا لا يعلمه أ ح د سنه سبعين س ن ى عجز ي كالي يشوفه كالي متعم هم يعني يشوفه م ذ ا ل بانت م ع ر و ف ة ع ن ذا ح ر ك ة دوره ب ا سبعين عام وقد تكون أ ك ث ر بذلك بكثير إذن هذا الكون الرهيب ويقولون ا ل ي و م في النظريه الفلكيه و ا ل ل ه أ ع ل م بدقه وصحتها أ ن هذا النجوم الذي ينشبهه ل أ ن قد يصل كما أننا كلا يقول نروي هو الضوء الذي ذاك و ينشبهه واحد ا لما ك مضعة كانت نجمة منتجم ي علميا ي عندهم هما منساجم ومنتجم أ ي ض ا مع الوضع للخلقه كما خ ل ق الله بما جاء الله. في كتاب الله منساجم ف م ا أ ق س م بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم ا ل و ن تعلم ماذا ت ويعلمون ر انسان ي ي ن الان لم تقدم المراقب والادوات والالات والمعادلات ا ل ر ي ا ض ي ة ا ل د ق ي ق ة في عالم الفيزياء والثلج ي س و ي عند الله لا تعلمون هذه درجته و إ ن ه لقسم لو تعلمون معناه لا تعلمون عظيم هذا القسم عظيم ش ا ن اذن لما أ ن ه هذا الكون متحرك حي م ش ي م لا يوجد مفهوم الجناد إ ل ا بذيل الجنسان هذا الجناد غير زمن الجنسان اما الكون فهو حي يشبه ويه حي ومتحرك حي ومتحرك واي شيء لا يسبح في حمده ولكن لا تسقى ونسبحه ح ج ر ح ج ر م ا ش ي يا جبال حب ا ل ي معه وطير كله كله من كل ا الجبال معه ي ب ح ن ا من ع ش ي والإكراق الصورة كل كل يتلوي وطير من دلالته الاستغراق العلوم أ ي كل شيء مما ذكر وغير ه كل له أ و ا ب لا يبقى شيء إ ل ا عصاه الانس وعصاه الجن ولذلك خ ل جهنم يعود لله جهنم جهنم ما معنى هي هي ت ت ر ص د ش ذ و ذ في الكون لان الكون بين ذمه والذي خلق نظامه ي شده عنه ينبغي ان يخرق وقت و ع م ف خطير وغريب والذي ي ت ج ر أ على خرقه يلعب ه يعني بمجاهيل خ ط ي ر ة جدا تعود عليه هو أ و ل ا ب ا ل ض م ا ر والحرم في حياته الدنيا وفي ا ل آ خ ر وفي ا ل آ خ ر وعذاب ا ل آ خ ر ه والعياذ بالله اشد لهذا وسلم اذا قلت الدخول في النظام القمري في العبادات وغيرها هو الدخول في ا ل ا ن ش ج ا م يساوي ا ل ا ن ش ج ا م و ل ذ ل ت قال ي س أ ل و ن ك عن اله إ ل ا جمع هلال ك ل هي مواقيت للناس ومدى الحلم سلم فقال ل المسلمين قل هي مواقيت للمسلمين بل قال ك ل هي مواقيت للناس لو هؤلاء الناس أ ي ض ا ي ع ل م و ن لو انه ب غ ا ك يعني حضاره ز ك ر ي ة ت ج و ز ي ا ن مع النظام الكوني ج ي د توحيد القمح الذي أ ن ع م الله به ع ل ا ن ا ل أ م ه وما ن لا تشرك نسيناه كثيرا عزاد عبد الأشعور العربية نعطى النمي وستباه ما يقدر عدى من الشرع في في ل أ ن ن ا نتبع ن ا ل آ خ ر ي ن دخلنا في جحر الضب حتى لتخطبوه و دخلوا جحر ضب، معه وخرجنا من نظام الكون الى نظام ا ل أ ر ض خرجنا من السعه والشتاعه ا ل ك ب ر ء الى الضب يعني النظام الشمسي أو مركب كلام حرام ل ل ص ي ف والشتائي والخريفي و ا ل ر ب ي ع مظاهر ا ل أ ر ض لا اكل ولا اشرب أ م ا نظام ا ل ت و ك ي ت القمري قلت من البحر المسجور إ ل ى البيت المعموريه مرتبط بالعالم الملائكي العالم العلم ا ا ل ع ل م ي الدنيوي ع ا ا ل ل م و العلم ا العليفي كل ذلك مرتبط به ل م يومي بأسئلة أي يومين هذا؟ اي شهرين هذا بدا يعودها قالوا حتى ظننا أ ن ه سيسميه بغير سنه ه و يبغى ي أ ك د عليهم سيس للزمان بدر ك ق و ل خلتوا بعض المرحله الزمنيه مهيبه اليس شهر الله المحرم يعني, يعني ذ ا ا ل ح ج ة ما رح نشيل ذو الحجه قالوا لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض ش ه ا د ذ ا الحجه لحج ف ي ت الله محمد علي الصراحه وحج فيه هو وكان ممكن يحج قبلك الان وحج فهذاك العلم ل ي ب د أ الدين ببدايه ج د ي د ة في الكون لنا معكر المسلمين لو كنا مع الاسف ندرك أ س ر ا ر المواقف وحتى ل ل ي امي ما يعرفش ا عنده القدره تدبر عليه لكن الله سيعرض لك ان تزجر ولك ان ت ف ج ر ربي ولك ان تزجر ن ل ك ان تزجر بعد ذلك ماذا سيقع المهم ان الله خ ب ر ك من صلى الهجره ل فهو في ذمه الله سيمشي تعلمت الحكمه أ و ل م ت ع ل م المهم أ ن ه أ م ر الله وما كان من الله لا يكون إ ل ا حكيما ولا يكون إ ل ا عميقا ولا يكون إ ل ا ش ا م ل ا ً ولا يكون إ ل ا باقلا ل م ن ت د ا لا بركاته ي س ن ى ا ل إ ن س ا ن و ت ب ق ى بركات ا ل أ ع م ا ل بعده إ ل ى ي م ل ك ي ا م ه وهي حقيقه فعلا حينما ادخلنا رسول الله في ا ل ع ب ا د ة بهذا العجز ا ل ق م ر ي العجيب الغريب ادخلنا في الانسجام و أ د خ ل ن ا في ا ل معنى وقد كنا في اللامعنى وحينما اتبعنا اليهود والنصارى والتشريعات ا ل غ ر ب ي ة خرجنا من النظام الكوني إ ل ى النظام الجزئي الترابي الطيني الصغير و خ ر ج ن ا إ ل ى اللامع لا مره اخرى مع ا ل ا س ت م ت ا ل العبد اذا حينما يدخل منزله الوقت كيشعر ب أ ن ه مرتبط بالله منسجم مع إ ر ا د ة الله في ا ل ل ه ذ ا شيء عجيب كيشعرك ب ا ل أ ن ث ت ت ح س بذلك ر ك ك هذه صف واحد مع الصفات الصفات الصفات اي الملائكه التي تصف بين يدي ربها ي ج ر ض الصف ب ل ا لمعوجات تواحد بلغته وعند مضعو وإنا لنشفاقون مثال الفص على ب شرد شرد يعني ن رب ر ي الصفوف م عند ربها يا رسول يتمون الأولى يعني الصفوف شكل لكنها صفوف ايضا في الاحساس في ا ل م و ا ج ي ن في المعاني في القلوب شب الصف مع ا ل م ل ا ئ ك ة التي تصف بين يدي ربها من أ ه م ع ر ف حتى السماء وافقت م ي ن ه ت أ م ي ن الملائكه ة لامام قبول الضامين الملائكه ب ا ل آ م ي ن شب ص ف معهم صف كلامك معه. صوتك ل د ا ك دعائك م ع ص ي ا ل م ل ا ئ ك ة يغفر لك ما تقدم من ذنبك و م ا ت ر ش ا ه د ت ه من وافقت سنينه سنين الملائكه ووفر لهما ت ق د م من ذنبه أ و كما قال عليه الصلاه ا ل س ل ا م هذا الشريع ا ل إ خ و ة الكرام راه ع الشريع الشاذ الخريطه أعجبت ح م قال ل ل ي تصليك و الكون ي ت ا ح حركة للمغرب كله عداء أوفان ا بل ي في الأرض وحركة في الحديث العجيب صحيح حركة وحركة الأرض السماء هذا لك ك ل م ع ن ا ف يقول سيدا ي محمد ونصف صحابه لك ه و ل بذكر ان ل ل وتلاوة ا ر فإنه ذكرك في ارتباط المكان الكبير هو الكون ارتباط وثيق ل أ ن هذا نتاج الزمن هو نتاج ح ر ك ة الكون الكبير الأرض يعني اللي هو الشيء ا ل أ ر ض ي ع ن ي الذي ينفعه هو القمر هذا في القمر ه ولكن ا يريد الذي صورة أن تقول هو ل يعطينا ح ة ا ل ك و ك ب ي ر ة ل م ا ارتبتها ن ه ان خمسين ا لم سنة سنة يرسبها أمن الشمسوف ا الله ا ل ل عني ع هذه إ ن أرتبها على هذه ا ل ح ر ك ة ا ل خ ا ص ة التي تغير م ر ة ت ق م رمضان في ا ل ب ر ض م ر ة ت ق م في الصيف في الحر ا م ر ة تحج في البن مره تحج وصيه ح ر وهكذا ا ل ع ب ا د س ت ت ح ب ل وشيء عجيب جدا حتى الصلوات الخمر اللي م ر ترتبطه شمت بنوك الزل مرتبط ا ل خ م ر جر في ا ل س مرتبطه جر قبل و ذلك ب ه و ش ا ه وظهره وعصره ك ل صلوات الآن البدء ي ه و ل أن توحيد ق توقيت القملي توقيت بالتوقيت القملي ي سمسي سمسي ت من مشكوم جزء والعصوذة ر ط لأن التوقيت من ا التوقيت الشمسي فهو توقيت فهو م عالم الشهاده وليس من عالم غير م ت ر العرض مؤشر رمع معروف س لأي القملي الناعم أما في غيث شوف شعال فهو هو وهو وهو السلف على أنه ولكن ربي د ا ر لنا ن ز ا م حسي ل أ ن ن ا نحن ا ح ل نحوس وابننا وعيننا حسي على من مؤثر على ا ل ح ر ك ة الغيبيه ة الحركة الغيبية للزمان للزمان الغيبي الزمان المادي ا فنعبد فش بين ا ا ا ا ل ل ز م م ن المواطح ا ل ل م ز الزمن غ ي ي ب هو ا ل ا القملي الزمان, الزمان الغيبي ساعة وليك مكذرة وفق تقارب ا ل ز م ن الآن عندنا تسأل الزراف يجب الدناء إزمان ان ء ا يكون ه ن م ا ت ق اجراءات تقريبا مع شراب في المسجد والتقريب يجي الأخطاء س من المسجد ر الزرق يعني ما ي ف ولذلك هذه الساعه الحقيقيه هي ساعه المواقيس الصلاه الساعه ذي الصلاه ذي ا ل س ا ع ة الحقيقيه اذا الزنا الزهري عرض الراحه ح ق ي ق ي ة وقعت مكيف ا ل أ ر ض المكون كله من لي وزلزل ر م ز تجرى الشمس راح تتحركت اشبهر ا ل أ ر ض ر غ ب يطلع منها ا ل ج ي ت لا ليس هذا بل اعماقهم من ذلك راى وقعت, وقعت حركات الكون كامل م ل ا ئ ك ة نزلت من ا ل س م ا ء ت ع ق ب و ن فيكم م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار ويلتقون في ص ل ا ة الفجر هذا الحديث و ق ر أ و ا إ ن شئتم و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشكله حركه كونيه وليست أ ر ض ي ة و ح س ه و إ ن م ا ا ل أ ر ض تسجل تستجب ا ل أ ر ض في حركتها ل ج ر ي و في ا ل ظ ه ر ه والعصره والمغريه والعشاء الارض في حركتها في الوقت تستجيب تسجل مع ح ر ك ة الكون الاكبر و ك د خبرت يا ابن ادم بالله في حجمتي عدي وقعت س م ا و ا ت و ل ا ر ض اينهض ش ه د ساعتك بين يدي ا فالخلق في ا ل أ ر ض والخلق في السماء في هذه اللحظه يصف بين يدي ربك ما تجد اذا ظلت ما ع م و ر ك ش ي ا ي ج د ة ولهذا اذا وقعت في ح ر ك ة بهاج معنى في مواقيت جالثروات عرض ل ن ر ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل س ع ا ل حقيقي ة ل ك ت و قتل ن س ي السعر هي الكون كله هو كل السعر ا ل س ا ع ة العناصر هي الكون كله كذلك الكون ي هذا أبداً كله مجراته كواكبه سمواته سدره وطبقاته ا ل ع ي د ي ة ا ل ب ع ي د ة هي العناصر المصوله ا ل س ا ع ة والبكار أ ي ض ا عناصر عناصر ا ل س ا ع ة يوم نطوي السماء كفي ف في ج ل للكتاب هذه ا ل س ا ع ة عناصرها الكون كله كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده فالذي إ ذ ا يعطينا ا ل م ؤ ش ر ة لحركه الساعه الكبرى هي المواقيت ديال الصلوات وما يتبعها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوفا ولما تقوم الساعه خيار الساعه في الحديث الصحيح سيقوم يوم جوعا الخيار الكبرى لا يحضرها الا اهل الشرين القيامه الكبرى تقع ا ل يوم الجمعه بعيد الفجر بعيد الفجر ولذلك كل الكائنات يوم ا ل ج م ع ة في الحديث تصبح م ف ي ح ة تصبح رب ا ل ب ل ا خ ي ط ه حيوانات طيور الديكه الخيول البهائم ا ل أ ش ج ا ر كل شيء نهر الجمعه عنده حاله طوارئ اضحيه ان إلا ا ل إ ن س ا ن م ا ف ي ر اخضر ا ل ج م ع ة إ ذ ي ه ذ ا مثال واضح جدا على أ س ر ا ر الوقت وقد ذكر وعن ت ر الذي فيه عمقه ك و ل ا ل ع ل ي ا ل م د ى فقد ذكر رسول الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا أ ن يوم الجمعه ة ف ي خلق آدم فيه خلق آ د م وفيه تيد عليه س و ب اليد م ج ن و ل ت نهر ا الجمعه وفيه أهضة ا ل ع ر ض يعني ه ذ ا الحدث غ ر ي ب حيث أخرج من ع ا ل م ا ل وأنجل عالم غ ي ب الشهاد يعني ب حل لحظه الميلاد تخرج من ا ل ج ن ة كل م ا ض ط منها جميعا تخرج من عالم الغيب لو عالم لا يستطيع العقل بشيء ي س ت و ع ب ه مكانا وزمانا وطبيعه وحول من ذلك العالم لينزل إ ل ى عام أ ر ض ا ل س ف ي ى التراب في المجموع فيه خلق وفيه سيد علي أ ي ن ز ل ا ل سوده وفيه أ غ ر ه ا ل أ ر ض وفيه قبيل نهار م س وفيه تقوم ا ل س ا ع ة ومن ذ ا ف ل ت ه إ ل ا وتصبح و ا يوم ا ل ج م ع ة مصيخه أ ي م ن ت ب ه ة خ ا ئ ف ة و ي ج ه الى ان يكون هذا اليوم بالذات أ ي هذه ا ل ج م ع ة بالذات هي ا ل ل ح ظ ة ا ل م و ع و د ة هي ل ح ظ ة الانفجار المبني الطاوي للكون يوم نقوي السماء كطيبه للشتاء ا ل إ ن س ا ن وحده القذافل ل أ ن ه م حجوب لحجب ا ل ح ش بحذب قبل هذا الغطاء هو محجوب من اجل ان يرفع الابتلاء أ ي استجيب لنداء غ ي ب ي أ ي استجيب لنداء الله أ ن يكون من الطاغين ان يكون من الخارقين لنظام الكون الخارجين المتمردين عن نظر الغيب ا ل ه ذ ا ا ل ع م ق الغيبي للزمان لما هو مرتبط بكل ا ل أ ب ع ا د ا ل ك و ن ي ة الحاضره ا ل غ ا ئ ب ة يجعل المواقيت التي ا و ق ت ه ا الله م كل العبادات وعلى راسها الصلاه في يجعلها اوقاتا م ر ت ب ط ة ب ط ب ي ع ة الخلق الكوني كله ثم الترتيبات هذا هو الشيء العجيب يعني هذه الصلوات هذه الاوقات م ر ت ب ط ة بالترتيبات الالهيه مما يسمى بشؤون الربوبيه خليفة ليس ا إ ن ا س أ ع وظيفة خلافة الجعلوه هو إ ع ط ا ء الشيء وظيفته فكل الخلق و ا ل ق ر آ ن وكل الجعل ه ذ ا الزمان جعلون من الله ولما قال رب يصلي بالوقت الفلاني جعلون من الله فحينما خرق و جعله فقد خرقت نظام ا ل س ا ع ة الكبرى يعني يوم القيامه ا ل س ا ع ة الكبرى كانت قصه ا ل س ا ع ة القائمه الان وهي الكون عنده نظام ديالها ف ي ج ز ئ ي ة من جزئيات لن تعود ب ا ل ب ل ا ء إ ل ا عليك وعلى هذا الرجال قلت قبل ن ي ف ه م ه قول رسول الله من صلى ا ل ج ر ة و في ذمه الله حتى ي ن س ي ه ومن ف ا ت ه ص ل ا ة العصر ك أ ن م ا واسر م اهله ل يعني وماله أهله واحد ن ن لا ت د خ ل ه ا ر ب ص ة ا ل ا س خ ا ط ه بالتعب مع مرمتين الصلاه ر ب ص ة ل ك ي تبنها اكثر و إ ن م ا ت د خ ل ه ا ر ب ص ة التخسيس التخسيس ص ا ر ا ل ص ل ا ة الربعيه كتب ركعتين السفر أو اقتصر واحده في ص ل ا ة الخوفي في بعض ا ل صور ص ل ا ة الخوفي و إ ن لك ن صور به ص ل ا ة الخوفي لكنك الاجماع أ و ن ي زير كما وقعت القران انك تكون الصفوف يصف الاول ويركعون ويصفون قائما ويتاخر الثاني, الثاني عن الاول بحركه رفع السجن صفات صلاة تصلي الخطة معمار أحضارك عثلين لكن لأنه أكثر من مدين معظم لا لا. ولو ل و كانت تغرغر لك قطرات الموت إ ذ ا وجدت ع ي في الكل و ان تصلي و أ ن ت متندد على فراس الموت مدام العقد بالحظ ف إ ذ ا غاب العقل لا تقطع و ل ف ق ا ل ص ل ا ة لا لم ت ه ي ب اطلب و ج ب ت ك تسقط لأنه قد تكون م ط فلا م تكون ج م يتوجه ك الخطاب ي اليك ا ح ا ض ر وتمكنك لا ن لان وجد لك ذلك اللحظة، يترجع الخطاب باقي ا ل ص ل ا ة لم يجد محل محتلجك ولكن عندما نلتقي و ج د ت حاضرا ل ع ق ل تعلق بك الوجوب ولا يسقط عنك هذا الوجوب ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل و إ ن م ا اقتبط رحمه الله أ ن يكون في ا ل ا ج ل أ ن ه وقت ما تريش على الوقت ان ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا م و ق و لهذا اذا المؤمن حينما ي ن ت ج م مع الوقت ويدخلوا فعلا في, في حركه د تدخلوا لا ا من ص ح ب السير ومن صاحبها ذلك وبعد ذلك الألبياء والصديقين والشهداء والصالحين ح ن أولئك ر ف ق خ ج ت عن ا ل م ك ي ا ا ل ش ط ي ن لأن ل ا ش ي ا ط ي ن ه ي ا ل ت تنسل ي النظام ك ب ر م ابليس حينما ا ب ا و اكبر حرك النظام الكوني ولذلك ط ر ب من السماوات كما قال ا ل إ م ا م الطبر فيكسره ورجم بشهب ا ل و ا ل س و ا د ي ن و ل ذ ل الاستعين بالله الشيطان الرجيم المجدر الكوني النظام الكوني ك ابنيس شمين يرحب في من يخرب نخرج من نخرجه ولذلك ك ن نحفره、معه. النظام الله ا ل معه نركبه ا ع ل الحناية في إبنا ونظره نخسره ومن الوقت ل صلت الله الدنيا عليك الدنيا في ا ا الشديد والعياب للناس الأخيرة ا ل ولذلك ل ع ذ ب في و من حيث هو م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة أ م ا ن ولكن ه ا ل و ق ب ت د ا م خ ب الوقت ا م ا م يعني الفرنس الحقيقي الروحي والكوني يعني كل الضمانات و ا ل ا غ ذ ي ة البيتينيه ما ضمنش ربها تضم ن ي ه ي ه تضم المدرسه لذلك انها منعني تشيع كثير يعني واحد الضمانات ك هذه ا ج ت م ا ع ي ة ب س ي ط ة لازال م ق ا ر ن ة بينها وبين الضمان الاله الكبير الضمان الاله الكبير ضمان كوني ك و ن ي ضمني زحاله في المريض والسماوات والمقادير اللي غ تنزل من هنا عام يقدر الله ح ي ا ة ل ي لا داعي ما ي ض م ن لي في المقادير التي تشتي الضم الحقيقي الذي قدرتك المقادير هو اللي ض م ك لما تقدر المقادير ي ر ا ع ي ن تبراسك حتى لا يقع بك أ ن ا لرعايتك مبعك متى يكون ذلك حينما تستجيب لندائه وتدخل في نظام الكون أ ي في الوقت اذا دخلت الوقت وقد دخلت في ا ل أ م ا ن الوقت امان ولذلك المؤمن حينما يعي هذا الوعي في كل الكوني القراني في كل إجازة من عباده من ا ل عبادات أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك ا ل س م س أ ي لحركتها وزوالها الى غطس الليل إن قرآن كان في مواقيتهن الحديث الذي ذكرناه في سياق آ خ ر من غير هذا المجلس الذي رواه أ ح م د بن حنبل في مسنده الامام صمران أ ي ض ا بسبب صحيح قول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن إن من كل سبب ان ر ك و ع ه وسجودهن إن شئت نصب على الاقتصاد كما يقولون ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ووضوعهن و ع ن م ا ن ه م حق لله عليه وفي روايه اخرى صحيحه وعلم انهن حق من عند الله تعالى وجبت له الجنه ة ما معنى وجبت ل جنة؟ وجبت جنة بالضمان بالضمان من الله. له وفي رواية صحيحة بالرسل ربي يا الله أيضا الله النار هذا الوحيد الحقيقة والله له على أخرى حرمه الكرام وفي أخوة الطائفة وفرق القهوة وقالت م ي ح ل بن ذل م ي ش والموتى يبعث الى الله هؤلاء الموتى او جاره ف ي احساس احسست من ح ي ا ة ق ر ا م جالي احتفل من ح ي ا ة والله المعنى الذي احسست من حياه يتقطع القلب جميله بدل واحضنه بدل فيها ولكن الاحساس ع ل ا حينما تنظر الى أ ي ا م ك الخوادم كم ضاعت منك من ا ل م و ا ق ي من ا ل ر و ا ت او الزكوات او الافعال ا ي ر ه وكم شردت عن باب الله كم افسدتا كم ف ا ج ر ت كم فارقتا كم فارقتا كم كم كم ك ل ه ا ا ل أ ع م ا ل هي الشر س ي ة حرق ل ل أ و ق ا ت ع ن ي أ ا ا ك ر ب ي ر ا س المال كنز هو الوقت قال له بيرو خ ي ر تمشي بدته بالشر مشيئ عن مفهوم الاعمال ا ل و م ل ه م اني انا ا ل د ر م ر ت ب ط ل ن م ف ه و م الزمان أ ا ك ر ب بكيف عشانها زمان زمان م ع ي م انت مشيت ه ذ ا الزمن مش ردته بخير و ت ب ط ا ل ش ر ماذا أ ف س د ت اولا تقلي حديث عن ا ل أ م ل أ ف س د ت الزمان لان ربنا اعطاه لك شخصا لا ي ع ط ي ش وعده اخر ابدا ً وعظم هذا ولسوف ا ح ر ا م ما تعودش لقدك ما لاخر بل تعوضه ابدا ً تتوب سبب سرعه ولكن نقصها الى يوم القيامه و م ج ن م س ولي اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من أ ه ل ا ل أ و ق ا ت و أ ه ل الصلوات ا برحمتك يا ر ح م ا ل ر ا ح ي ن يا رب العالمين تب علينا من توب تب و علينا لنتوب تب علينا لنتوب برحمتك يا ر ح م الراحمين يا رب العالمين ا ب س ل ن ا في سترك ا ب س ل ن ا في عفوك يا جميل ا ل ر ح م ة ا غ س ن ا في رحمتك يا جميل الستر اغسلنا في سترك يا جميل العفو ي غ س ل ن ا في عفوك اللهم تب علينا واجعلنا لك من الشاكرين و ل آ ل ا ئ ك ونعمائك من الذاكرين اجعلنا لك عبادا مخلصين كائدين و ا ب ي ن عابدين حامدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين